111. وجعلوا له من عباده جزءا 112. إن الإنسان لكفور مبين 113. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبني وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا صُرِفَ بِالرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَذِيبٌ أَوْ مَا يُنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرفون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا وَإِنَّ عَلاَءَ آثارِهِم مُّهْتَزِ